أن المتقين إذا سئلوا عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا أنزل عليه خيرا أي رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين أن غير المتقين يجيبون جوابا غير هذا وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله عن غير المتقين وهم الكفار وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين كما تقدم قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة الآية والحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقوله من جاء بالحسنة فله خير منها وقوله في هذه الآية حسنة أي مجازات حسنة بالجنة ونعيمها والآيات في مثل ذلك كثيرة قوله تعالى ولدار الآخرة خير ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن دار الآخرة خير من دار الدنيا وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير الآية وقوله وما عند الله خير للأبرار وقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى وقوله وللآخرة خير لك من الأولى وقوله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 ورضوان من الله الآية وقوله خير صيغة تفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفا واليه أشار ابن مالك في الكافية بقوله وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر وإنما قيل لتلك الدار الدار الآخرة لأنها هي آخر المنازل فلا عنها البته الى دار اخرى والانسان قبل الوصول اليها ينتقل من محل الى محل فاول ابتدائه من التراب ثم انتقل من اصل التراب الى اصل النطفه ثم الى العلقه ثم الى المضغه ثم الى العظام ثم كسى الله العظام لحما وانشاه خلقا اخر وأخرجه للعالم في هذه الدار ثم ينتقل إلى القبر ثم إلى المحشر ثم يتفرقون يومئذ يصدر الناس اشتاتا فسالك ذات اليمين إلى الجنة وسالك ذات الشمال إلى النار ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فعند ذلك تلقى عصا التسيار ويذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ويبقى ذلك دائما لا انقطاع له ولا تحول عنه الى محل اخر فهذا معنى وصفها بالاخره كما اوضحه جل وعلا بقوله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين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 أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة مع أن الدار هي الآخرة بدليل قوله ولا الدار الآخرة الآية بتعريف الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة ولا يضاف اسم لما به اتحد معناً وأول موهما إذا ورد فإن لفظ الدار يؤول بمسمى الاخره وقد بينا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة فاطر في الكلام على قوله ومكر السيء أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين أسلوب من أساليب اللغة العربية لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى وبينا كثرته في القرآن وفي كلام العرب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولنعم دار المتقين مدح الله جل وعلا دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة لأن نعمة فعل جامد لإنشاء المدح وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين الآية وقال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته